بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخامس والخمسون من التذكرة باب أمة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شطر أهل الجنة وأكثره مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال فيقول أخرج بعث النار من ولدك قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون قال فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم ولكن عذاب الله شديد قال فاشتد ذلك عليهم قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج بيأجوج ومأجوج الفوا ومنكم واحد ثم قال والذي نفسي بيده اني لا اطمع ان تكونوا ربع اهل الجنه فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده اني لا اطمع ان تكونوا ثلث اهل الجنه فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده أعيد ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أم تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة في البيضاء في جلد الثور الأسود أو كروى في ذراع الحمار خروجه البخاري في الحاشية واحد ضعيف أبو نعيم اثنان متفق عليه البخاري ومسلم طبعا بالنسبة لرقم واحد فقد ورد في التسجيل الماضي نصه متابع وروي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال يكون الخلائق يوم القيامة مئة وعشرين صفا طول كل صف مسيرة أربعين ألف سنة وعرض كل صف عشرون ألف سنة قيل له يا رسول الله كم المؤمنون قال ثلاثة صفوف قيل له والمشركون قال مئة وسبعة عشر صفا قيل له فما صفة المؤمنين من الكافرين قال المؤمنون كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ذكر هذا الخبر القتبي في عيون الأخبار له وهو غريب جدا مخالف لصفوف المؤمنين الوارد في الأحادي وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثني موسى الجهني عن الشعبي قال سمعته يقول قال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيسروكم أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال الله ورسوله أعلم قال فيسروكم أن تكونوا نصف أهل الجنة قالوا الله ورسوله أعلم قال إن أمتي يوم القيامة ثلث أهل الجنة إن الناس يوم ذو قيامة عشرون ومئة صف وإن أمتي من ذلك ثمانون صفا ورواه مرفوعنا عن ابن أعيد ورواه مرفوع عن عبد الله بن مسعود وفي فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومئة صف أنتم منهم ثمانون صفا في إسناده الحارث بن حضيرا ضعيف ضعفه مسلم في صدر كتابه وخرج ابن ماجة والترمذي عن بريدة بن حصيب قال ابعيد وخرج جبن ماجت عن بريدة بن حصيب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب فصل تقدم من حديث عبد الله بن عمر وفيه ثم يقول اخرجوا بعث النار وفي هذا يقال لآدم اخرج بعث النار فقيل ان آدم لما امر اولا بالاخراج امر هو والملائكة ان يخرجوا ويميزوا اهل الجنة واهل النار والله سبحانه وتعالى اعلم وقول الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم أينا ذلك الرجل يريدون من الواحد الذي لا يدخل النار توهما منهم أن القضية واردة, أن القضية واردة فيهم فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن من يأجود ومأجود وتسعة وتسعين أو هنا في الرواية إن من يأجود تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم رجلا قبل المتابعة في الحاشية واحد رغم ذكر ابن قتيبة لهذا الحديث فإننا لم نقف على أصل الله والنصوص التي بعده شارحة الله ومبينة إثنان ضعيف ابن أبي شيبة وهو مرسل وبذلك يكون الحديث ضعيفا ومعنا مرسل أي سقط الصحابي من السند فيرفعه التابعي للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مباشرة ثلاثة ضعيف أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن حصيرة صدوق يخطئ أربعة صحيح الترمذي وابن ماجه خمسة سبق تخريج الحديث ستة سبق تخريج الحديث متابع وأطلق لفظ البشارة وبيّن أن الألف كلها في النار لكن من غير هذه الأمة المحمدية ومن هذه الأمة واحد في الجنة على ما يقتضيه ظاهر هذا اللفظ وإن كان ذلك استغرق العدد جميع أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكانوا في الجنة أو أكثرهم لأن يأجود ومأجود لا يموت الرجل منهم حتى يرى الفاعين عين تطوف بين يديه من صلبه على ما يأتي بيانه من ذكرهم في آخر الكتاب ام شاء الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم باب في ذكر أبواب جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى وما جاء في أهوالها وأسمائها اجارنا الله سبحانه وتعالى منها برحمته وفضله إنه ولي ذلك والقادر عليه عز وجل ذكر الله عز وجل النار في كتابه ووصفها على لسان نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونعتها فقال عز من قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها لظا نزاعة للشواء الشواء جمع شواء وهي جنة الرأس وقال سبحانه وتعالى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو للبشر أي مغيرة يقال لاحته الشمس ولوحته اذا غيرته وقال وما أدراك ما هي نار حامية وقال لينبذن في الحطمة أي ليرمين فيها وما ادراك ما الحطمة ذكر ابن المبارك عن خالد بن أبي أمران بسنده إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن النار لتأكل أهلها حتى إذا طلعت على أفئدتهم انتهت ثم تعود كما كانت ثم تستقبله أيضا فتطلع على فؤاده وهو كذلك أبدا فذلك قوله سبحانه وتعالى نار الله الموقدة وقال وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت فأضرمت وقال وسيصلون سعيرا وقال وأعددنا لهم عذاب السعير وقال والذين كفروا لهم نار جهنم وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وسأتي بيان هذا فأوعد بها الكافرين وخوف الطغاة والمتمردين والعصاة من الموحدين لينزجروا عما نهاهم عنه سبحانه وتعالى فقال وقوله الحق فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال ذلك يخوف الله به عباده والآي في هذا المعنى كثير والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد وفيه رشدين بن سعد ضعيف وتابع باب ما جاء أن النار لما خلقت فزعت الملائكة حتى طارت أفئدتها ذكر وعيد باب ما جاء أن النار لما خلقت فزعت الملائكة حتى طارت أفئدتها ذكر ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن محمد بن المنكدر قال لما خلقت النار فزعت الملائكة حتى طارت أفئدتها فلما خلق الله آدم سكن ذلك عنهم وذهب ما كانوا يجدون وقال ميمون بن مهران لما خلق الله جهنم أمرها فزفرت فزفرت زفرة لم يبقى في السماوات السبع ملك إلا خرو على وجهه فقال لهم الجبار جل جلاله ارفعوا رؤوسكم أما علمتم أني خلقتكم لطاعتي وعبادتي وخلقت جهنم لأهل معصيتي من خلقي فقالوا ربنا لا نأمنها حتى نرى أهلها فذلك قوله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون فالنار عذاب الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لأحد أن يعذب بها وقد جاء النهي عن ذلك فقال لا تعذبوا بعذاب الله والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما جاء في البكاء عند ذكر النار والخوف منها ابن وهب عن زيد بن أسلام قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه إسرافيل فسلما على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإذا إسرافيل منكسر الطرف متغير اللون فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا جبريل ما لي أرى إسرافيل منكس الطرف متغير اللون قال لاحت له آنفا حين هبط لمحه من جهنم فذلك الذي ترى من كسر طرفه ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن مطرف عن الثقة أن فتى من الأنصار دخلته خشية من ذكر النار فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت فذكر ذلك للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجاءه في البيت فلما دخل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتنقه الفتى فخروا ميتا فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار قد فلذ كبده وروا أن عيسى عليه السلام مروا بأربعة آلاف امرأة متغيرات الألوان عليهم مدارع الشعر والصوف فقال عيسى عليه السلام ما الذي غير ألوانكم معاشر النسوه قلنا ذكر النار غير ألواننا يا ابن مريم إن من دخل النار لا يذوق فيها بردا ولا شرابا ذكره الخرائطي في كتاب القبور في الحاشية واحد صحيح الإثناد ابن المبارك في زوائد الزهد إثنان خبرا ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد وفي سنده جهالة وتابع وروي أن سلمان الفارسي لما سمع قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جهنم لموعدهم أجمعين فرى ثلاثة أيام هاربا من الخوف لا يعقل فجيء به إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله فقال له يا رسول الله انزلت هذه الآية قوله عز وجل وان جهنم لموعدهم اجمعين فهو الذي ضعفك بالحق نبيا لقد قطعت قلبي فانزل الله تعالى ان المتقين في جنات وعيون ذكره الثعلبي وغيره باب ما جاء فيمن سال الله سبحانه وتعالى الجنه واستجار به من النار والعياد بالله سبحانه وتعالى. الترمذي عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله وتعالى عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مروات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار بالله من النار ثلاث مروات ومن استجار بالله من النار ثلاث مروات قالت النار اللهم أجره من النار وروى البيهقي عن أبي سعيد الخضري أو عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي هريرة أن أحدهما حدثه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم حار انق الله سمعه وبصره الى اهل السماء واهل الارض فاذا قال العبد لا اله الا الله ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرني من حر النار اللهم أجرني من حر نار جهنم قال الله لجهنم إن عبدا من عبادي استجار بي منك وإني أشهدك أني أجرته وإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد, ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمهرير جهنم قال الله لجهنم إن عبدا من عبادي قد استجار بي منك ومن زمهريرك أشهدك, أشهدك, أشهدك أني قد اجبته فقالوا وما زمهرير جهنم قال جب يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده بعضه من بعض العياد بالله سبحانه وتعالى والعياد بالله سبحانه وتعالى والعياد بالله سبحانه وتعالى. متابع في فيما تقرر من الكتاب والسنة تقرر من الكتاب والسنة أن الأعمال الصالحة والإخلاص فيها مع الإيمان موصلة إلى الجنان ومباعدة من النيران وذلك يكثر إراده والقطع به. مع الموافاة على ذلك يغني عن ذكر ذلك ويكفيك الآن من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا خرجه النسائي عن نبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفا في الحاشية واحد صحيح الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي اثنان ضعيف البيهقي في الأسماء والصفات وفي سنده درواج بن أبي الهيثم من الضعفاء ثلاثة متفق عليه البخاري مسلم أربعة صحيح النسائي وتابع وخرجه أبو عيسى الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين المشرق والمغرب ويروى ما بين السماء والأرض قال هذا حديث غريب من حديث ابي امامه وخرج الطبراني سليمان بن احمد حدثنا عماره بن وثيمه المصري قال حدثنا ابي وثيمه ابن موسى او ابو وثيمه ابن موسى الفرات والله تعالى ألم قال حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني عرّجى ابن أبي عطاء عوّه بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أطع ما أخاه حتى يشبعه وسقاه مما إن حتى يرويه بعده الله من النار سبع خنادق ما بين كل خندق مسيرة مئة عام وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم بعد من جهنم سبعين خريفا قلت يا أبا حمزة وما الخريف قال العام وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستثر من النار ولو بشق تمره فليفعل لفظ مسلم باب ما جاء في جهنم وأنها أدراك ولمنهي وليأذ بالله سبحانه وتعالى اكرم الأكرمين نعوذ بالله سبحانه وتعالى منها نعوذ بالله بجنابه ولوائه منها قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدوق الأسفل من النار فالنار دركات سبعة أي طبقات منازل وإنما قال أدرك ولم يقل درجات لاستعمال العرب لكل ما تسافل درك ولما تعالى درج فيقول للجنة درج وللنار درك المنافقون في الدرك الأسفل من النار وهي الهاوية لغلظ كفرهم وكثرة غوائلهم وتمكنهم من أذى المؤمنين ابن وهب قال حدثني ابن يزيد قال قال كعد الأحبار إن في النار لبئرة ما فتحت أبوابها بعد مغلقة ما جاء على جهنم منذ خلقه الله سبحانه وتعالى إلا تستعيد بالله سبحانه وتعالى من شر ما في تلك البئر مخافة إذا فتحت تلك البئر أن يكون فيها من عذاب الله سبحانه وتعالى ما لا طاقة لها به ولا صدر لها عليه وهي الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله, والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين في الحاشية واحد صحيح الترمذي اثنان ضعيف جدا قال الهيثمي في المجمع راه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه رجاء ابن ابي عطاء ضعيف اربع او ثلاثة صحيح ابو داود اربع متفق عليه البخاري ومسلم متابع وذكر ابن المبارك قال اخبرنا سفيان عن سلامة بن كهيل عن خيثمة عن ابن مسعود في قوله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدوق الاسفل من النار قال توابيت من حديد تصمت عليهم في أسفل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال وأخبرنا إبراهيم بن هارون الغنوي قال سمعت حطان بن عبد الله الرقاشي يقول سمعت عليا يقول هل تدرون كيف أبواب جهنم قال هي مثل أبوابنا هذه قال لا بل هي هكذا بعضها فوق بعض وقال العلماء أعلى الدركات جهنم وهي مختصة بالعصاة من أمة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هي التي تخلو من أهلها فتصفق الرياح أبوابها ثم لضى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وقد يقال للدركات درجات لقوله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا ووقع في كتب الزهد والرقائق أسماء هذه الطبقات وأسماء أهلها من أهل الأديان على ترتيب لم يرد في أثر صحيح قال الضحاك في الدرك الأعلى المحمديون وفي الثاني النصارى وفي الثالث اليهود وفي الوابع الصابئون وفي الخامس المجوس وفي السادس مشركو العرب وفي السابع المنافقون والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقال معاذ بن جبل وذكر العلماء وذكر العلماء السوء من العلماء من اذا وعظ عنف عن واذا وعظ انف فذلك في الدرك الأول من النار ومن العلماء إما يأخذ علمه بأخذ السلطان فذلك في الدرك الثاني من النار ولا يادب الله سبحانه وتعالى ولا الله سبحانه وتعالى ومن العلماء إما يخزن علمه فذلك في الدرك الثالث من النار ولا يادب الله سبحانه وتعالى ومن العلماء من يتخير العلم والكلام لوجوه الناس ولا يرى سفلة الناس له فذلك في الدرك الرابع من النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى ومن العلماء من يتعلم كلام اليهود والنصارى وحاديثهم ليكثر حديثهم فذلك في الدرك الخامس من النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا يقول للناس سلوني فذلك الذي يكتب عند الله متكلف والله لا يحب المتكلفين فذلك في الدرك السادس من النار العياذ بالله سبحانه وتعالى ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة وعقلا فذلك في الدرك السابع من النار العياذ بالله سبحانه وتعالى ذكره غير واحد من العلماء قلت ومثله لا يكون رأيها وإنما يدرك توقيفا ثم من هذه الأسماء ما هو اسمه علم النار كلها بجملتها نحو جهنم وسقر ولضى وسموم فهذه أعلام ليست لباب دون باب فعلم ذلك وفي التنزيل ووقونا عذاب السموم يريد النار بجملتها كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى منها بمنه وكرمه آمين آمين آمين في الحاشية واحد خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد اثنان خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد وصل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم من رحمتك يا أرحم الراحمين